hm لهذا الجرح يكبر اجتهد عدت روحي ضيح منها العين أكثر بس تدري يا أناني هل جروح أكبر هدية بيّنت لي شخص ثاني يا قصى قلبه علي بس تدري كبر هديه زينت لي شخص ثاني يا قس قلبها علي يا كثير بروحي خلي هذا الجرح يكبر اجتهد عطني بروحي ويا <تصفح> من هلعينا كتاب اشكرك من كل قلبي كثر ما قصرت فيني لكن احلف لك وربي قدرك نهايته دعيني اشكرك من كل قلبي كثر ما قصرت فيني لكن احلم لك ربي قدرك انا هيته العيني شد حيلك في جروحي خلي هذا الجرحي اكبر اجتهد عدن في روحي من هالعين أنا تعلمت منك أفقدك ويكون عادي حتى لو خيبت ضنك لا حياة هلم تنادي أنا شوف تعلمت منك أفقدك ويكون عادي حتى لو خيبت ضنك لا حياة هلم تنادي من في روحي طلع